بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا عرع فانصرف فتوضا ثم رجع فبنا ولم يتكلم قلت لكم في المجلس الماضي إن الفقهاء في هذا المقام تحدثون عن مباحث المبحث الأول أن الرعافه لا ينقض الوضوء وهذا قد سبق الحديث عنه في قول الإمام مالك رحمه الله من هذا الكتاب المبارك والأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء أو لا وضوء من رعاف أو دم أو قيح يسيل من الجسد إلى آخره وقد قلنا قلنا لكم ثم إن إنه وفقنا الشافعية في كون الرعاف لا ينقض الوضوء والدليل على ذلك عدمي الدليل على أن, الوضوء لا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء هو أنه لا دليل على أنه ينقض والاصل البراءة فلا يثبت كون الشيء ناقضا إلا بدليل ولا دليل الحنابلة والحنفيه يرون أن الرعاف ينقض الوضوء واستدلوا على ذلك بما رأوه الدار قطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل ثلاثة، واستدل والرفع دم سائل، واستدل أيضاً بما رواه الدرقطني عن عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع نصر فتوضأ ثم بنا على ما بقي من صلاته، والجواب أن هذين الحديثين ضعيفان لا يصلحان لاحتجاج. والأسطل براءة حتى ياتي ما ينقل عنها ولم يأتي ما ينقل عنها المبحث الثاني أن الرعافه لا ينقض الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يمنع من البناء معناه أن المصلي إذا رعف فان رعافه ذاك لا يبطل عليه صلاته ولو كثر الدم الخارج من انفه فانه لا يبطل عليه صلاته وانما يبني يخرج ويغسل ذلك الدم الذي خرج من أنفه ويبني على ما بقي من صلاته، وهذا قول جمهور الصحابة لا يعرف له مخالف إلى المسور بن مخرمة رحمه الله ورضي عنه هو أيضا قول السواد الأعظم من العلماء لم يخالف أو لم يعرف من خالف في هذا إلى الحسن البصري المبحث الثالث أن الحدث يمنع البناء. الحدث في أن الحدث في الصلاة يمنع البناء وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية في الجديد ومذهب الحنابلة وخالفنا الحنفية رحمه الله فقالوا الحدث الغالب لا يمنع البناء من غلبه الحدث في الصلاة يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما تقدم صلاته وهذا قول الشافعية في القديم وهو قول عند الحنابلة والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه رعاف من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا الحديث ضعيف لو صح لكان دليلا قويا على ما على مذهبيهم لكنه ضعيف ثم اننا نقول لهم هذا الذي احدث في الصلاه ويراد منه الخروج ليتوضا ويرجع هو في خروجه هذا اما ان يكون في صلاه أو يكون في غير صلاه القسم العقليه ثنائيه هذا الذي احدث في الصلاه اما ان ويراد منه ان يخرج اما ان يكون في صلاه أو يكون في غير صلاه ما ما قسم ثالث وعلى القسمين على على الوجهين على الصورتين البناء ممنوع وباطل كيف هذا؟ نقول إذا كان في غير صلاة حسن تحدثوا عن الصورتين إذا كان في غير صلاة في يجب لا يبني يمنع البناء كيف؟ لأن احنا نقول الآن هو في صلاة في خروجه للوضوء ثم رجوعه في غير صلاة ثم يرجع فيبني ويكون في صلاة هذا يعني هذه الصورة تحتم عدم البناء لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن تفريق أفعال الصلاة مبطل لها هذا مضى إجماع تفريق أفعال الصلاة مبطل للصلاة فإذا قلنا هو الآن في صلاة ولما, ولما أحدث وخرج ليتوضا ثم يعود هو في غير صلاة ثم بنى على ما تقدم فصار في صلاه في تلك الصلات التي يبنيها او بي عليها هذا تفريق الافعال الصلاه وهو تفريق افعال الصلاه بالاجماع موثق وضح هذا التقرير طيب. هذا اذا قلنا انه في غير صلاه طيب اذا قلنا هو في صلاه هذا ايضا وجه يبطل عليه البناء لماذا لانه اذا قلنا يعني كيف نقول فهمت أنه هو في صلاة يعني في خروجه ووضوئه ورجوعه لأنه يبني ما معنى يبني يعتد بالذي مضى من صلاته إذا قلنا هو في صلاة هذا أيضا يوجب عليه ألا يبني لماذا لأنه إذا قلنا هو في صلاة نكون صححنا بعض صلاته بغير وضوء نكون صححنا بعض الصلاة وهو محدث والإجماع منعاقد على أن الطهارة شرط صحه في الصلاة بلا طهارة مقدور عليها لا تصح صلاة فإذا جاز أن يصح بعض صلاته بالحدث جاز أن تصح الصلاة كلها بالحدث وهذا باطل فما بني عليه باطل أيضا وبهذا يعني على الصورتين جميعا يمتنع البناء يكون الحدث مانع بنائك كما هو مذهب المالكيه هناك هناك يعني دليل اخر عقلي وهو ان الاجماع منعقل على ان الراعي إذا تكلم بطلت الصلاه ووجب ووجب الابتداء يعني لا يمكن ان يا متى طيب ايهما اشد مباينه للصلاه الكلام ام الحدث يعني هم يقولون إذا حدث حدثا غالبا بنا ولكن إذا تكلم لا لا لم يبني فنحن نقول أقل أحوال الحدث أن يكون مثل كلام إن لم يكن أشد منه في مباينة الصلاة وبذلك يمنع الحدث البناء المبحث الثالث الرابع هو شروط البناء ابن رشد الجد رحمه الله قال البناء له شروط أربع متفق عليها الشرط الأول أن لهذا الذي رفع في الصلاة وخرج ليغسل عنه الدم يشترط أن لا يجد الماء فيجاوزه إلى أبعد منه متى؟ ما وجد الماء في أقرب موضع له وجد الماء وجب عليه أن يغسله في ذلك الموضع يعني إذا وجد الماء في موضع فجاوزه إلى موضع اخر هو أبعد بطلت صلاته إجماعي. الشرط الثاني ان لا يطئ نجسه الرطبه فاذا وطئ نجاسه رطبه باطلت صلاته اجماعا الشرط الثالث ان لا يسيل على ثيابه أو جسده ما لا يعفى عنه من الدم الدم قال تعرفون أن الدم له مقدار يعفى عنه ما في قلب اللي هو قدر الدرهم البغلي آه. آه. ودون الدرهم من عين قيحنا وصديدنا ودم دون الدرهم ما كان دور الدرهم البغلي هذا سنتحدث عنه ان شاء الله في موضعه المهم أن لا يقع عليه لا يسيل عليه من الدم الشيء الذي لا يعفى عنه في الشريعه اذا سال عليه شيء كثير بحيث هذا صار خارجا عن العفو بطلت الصلاه إجمعا يعني لا يجوز له البناء حينئذ والشرط الرابع أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا فإذا تكلم جاهلا أو عامدا بطلت صلاته اجماعا ونقول هذا البناء هو من باب الجائز لا من باب الواجب معنى إذا, إنسان إذا رفع في إنسان في صلاته ثم أراد أن يعيد الصلاة يستأنفها لا نقوله لا يجب عليك أن تبني لأن البناء من باب الجائز وليس من باب الواجب، وابن القاسم رحمه الله يرى أن يعني يستحب لمن رعف أن يتكلم، لماذا؟ ليستأنف، ليبطل الصلاة أو ليستأنف. الإمام مالك رحمه الله يحب له أن لا يتكلم وأن يبني. خلاف قول ابن القاسم، لماذا؟ هو هذا هذا الفعل هذه صورة صورة الرعاف والخروج والرجوع هذا صورة مخالفة للقياس. نقيس الصلاة. أن الفعل الكثير المخالفة الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها هذا هو الأصل الأصل أن كل فعل ليس من جنس أفعال الصلاة إذا كثر أبطل صلاتك الآن هذا الفعل كثير وخارج عن جنس أفعال الصلاة لكنه لا يبطل جاء مخالفا للقياس الإمام مالك استحب أن يبني الراعف اتباعا للسلف وإن خالف القياس لأن الأصل المقرر عند الإمام مالك أن العمل المتصل العمل الموروث مقدم على القياس وإن خالفه هذا إذا رعف الرعف وهو في السواة جماعة إذا رعف،, إذا رعف وهو فذ وهو منفرد فالمشهور في المذهب عندنا أنه لا يبني لا يشرع له البناء لماذا قالوا لأنه لا منفعة له في البناء لأن هذا الذي كان يصلي جماعه صلى ركعتين أو صلى ثلاثة ركعات ثم رعف نقوله خرج غسل عنك الدم ثم ابني لماذا أباح له الفقهاء البناء اللي يحوز أجرى صلاة الجماعة الفذ ما فائدة بنائه لا فائدة له في البناء إلا ذلك الفعل الكثير من الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة فحينئذ لم يبيح له البناء لأنه لا مصلحة له فيه كمالي الذي يصلي صلاة الجماعة. عندنا قول آخر في المدى قول محمد بن مسلمة صاحب الإمام مالك قال الفذ أيضا يجوز له البناء لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم وهو قد تقدم له عمل فلم يجز له أن أن يبطله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعافو فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. القياس الفتح. الضم جائز فاش احنا يستهدر دبا على الفعل احنا في المجلس القادم المجلس الماضي قلنا إن رعفة إن مضارع رعفة بالضم والفتح يرعوف ويرعف والفتح والقياس لأن العين حرف حلقي وإذا كان الفعل الثلاثي الذي هو فاعل فتح العين في الماضي إذا كان عينه حرف حلقي فالقياس الفتح تقول يرعفوا تقول يسألوا هم؟ هم؟ نعم أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى وهذا هذا يعني مثل ما تقدم أن ومما يضاف إلى حجج الملكية والشافعية أن الرعفة لا ينقض الوضوء نعم قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعى وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى قال عبد الله يحدثني عن مالك عن يزيد بن يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أبو عبد الله المدني ثقه ثقه النسائي ويحيي بن معين وابن سعد ولينه أبو حاتم الرازي لكن قال ابن حجر لينه أبو حاتم بلا حجة إلا فهو على ما ذكرت لكم وكان من ثقات أهل المدينة وما رحمه الله سنة ثنتين وعشرين ومئة أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنا على ما قد صلى والسؤال لماذا أتى حجرة أم سلمة نقول أن لعلها كانت أقرب المواضع له حيث يمكنه أن يغسل عنه ذلك الدم نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في الرعاف الذي تقدم لنا أيضا باب معقول للرعاف الفرق بين البابين أن الباب الذي مضى في الرعاف الكثير الذي يحويج صاحبه أن يخرج فيغسيل عنه الدم وهذا الباب في الرعاف القليل الذي لا يحوج صاحبه أن يخرج بل يفتله بأصابعه ويبقى في صلاته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلم أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضع سعيد المسيب المتوفى سنة أربعين وتسعين كان يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه وقال حتى تختضب أصابعه لا لا, لا, لا, لا يعني ال اصابعه محمل هذه الكلمه في هذا الحديث الانامل يعني المعنى حتى تختضب انامله هذا معروف ان يراد, يراد الانامل ويعبر عنها بالاصابع من باب قول الله تعالى يجعلون اصابعهم وانما يجعلون اناملهم فقط لماذا حملنا هذا المحمل لان الفقهاء الرعاف قسمان كثير يحتاج صاحبه يحتاج صاحبه الخروج, و... و... الخروج ويحتاج غسله إلى آخره ورعاف قليل يفتله سعد نسيب هنا ما أن يخرج إنما فتل ذلك الدم الخارج حتى يبس ضابط و... و... الضابط بين... مفرق بين الكثير والقليل ما هو؟ قالوا أن لا يجاوز الدم الأنامنا العليا يعني إذا جاوز الدم هذه الأنامل العليا فهو فهو كثير وإن لم يجاوزها فهو قليل وبعضهم يقول أنامل الوسطى والواقع أنه إذا جاوز الدم الأنامل الوسطى هذا قد يكون هذا كثير هذا يعني ما كيف تفعل تفتيل الدم يكاد الآن يغشى أصابعك هذا تحتاج غسله أما إذا لم يجاوز أطراف الأصابع هذه الأنامل العليا فحينئذ يمكنك أن هو وتجففه ولا تنصرف عن صلاتك ولهذا حملنا قوله حتى تختضب أصابعه حمل الفقهاء على الأنامين لأن ساعد بن مسيب لم يخرج من الصلاة نعم. قال عبيد الله بن إحياء رحمه الله وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ قال وحدثني عن عن عبد الرحمن بن المجبر هذا سبقت لنا ترجمته وله خاصية ما هي نعم هذا وافق اسمه اسم أبيه اسم جديه كلهم اسمه عبد الرحمن قال الحافظ ابن ماكولا لا يعرف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بني عبد الرحمن ثلاثة, ثلاثة في نسق إلا هذا عبد الرحمن بن المجبر وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان له ثلاثة أبناء كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن يعني عمر بن الخطاب سمى ثلاثة من أولاده عبد الرحمن فكيف إذا قال آه عبد الرحمن هتكلموني بتلati كيف, كيف يفرق بينهم بالنعت هذا عبد الرحمن الأصغر وهذا الأوسط وهذا الأكبر الذي معنا في هذا الاسناد هو عبد الرحمن الأصغر وهو أبو المجبر ابنه اسمه أيضا عبد الرحمن وهو الملقب المجبر لقب مجبرا قالوا لأنه سقط في صغره فانكسر أحد أطرافه فأتي به إلى عمته حفصة بنت عمر رضي الله عنها فقيل هذا ابن أخيك المكسر فقالت لا بل هو والله المجبر فلقب مجبرا وقالوا لا إنما مات أبوه وهو صغير فأتي به الى عمته فقالت فلقبته مجبرا لعل الله يجبر كسره بفقد أبيه وشيخ الإمام مالك هو ابن هذا المجبر واسمه عبد الرحمن بن المجبر هذا نشأ في حجر سليم بن عبد الله ولذلك يكثر رواية عنه نعم أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج منه من أنفه الدم، ثم حتى تختضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الكلام فيه مثل الكلام في الذي تقدمه. يعني محمون على الرعاف القليل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تثنٍي يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. أن المسورة بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دماء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة انتوفى سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه عروة بن الزبير انتوفى سنة أربعين عن المسوري بن مخرمة أو أن المسوري بن المسور مخرمة المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مره بن كعب الى آخره فيلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا هذا كعبد مناف بن زهرة في كلاب نعم في كلاب بن مره القرشي الزهري احد صغار الصحابه كالنعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف خاله وكان ممن يكثر مجالسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يطعن على معاويه دخل يوما عليه ومعاويه في ذلك الوقت اميرا على فقال له ومعاوية يا مخرمة ما فعل طعنك على الآئمة فقال مخرمة دعنا من هذا وأحسن فيما جئنا له فقال له معاوية, فقال له معاوية لتحدثني بما في نفسك قال المسور فما تركت شيئا في نفسي إلا اخبرته به فقال معاوية لا أبرأ من الذنب ولكن هل تعد لنا شيئا مما نلي من إصلاح العامة أم تعد الذنوب وتترك الإحسان فقال المسور نعم فقال معاوية فاني أعترف لله بكل ذنب وهل لك في خاصة نفسك ذنوب تخشاها فقال المسور نعم فقاله له معاوية فما الذي يجعلك في رجاء الله بالمغفرة أحق مني؟ قد ديننا وياك أنت لك ذنوب تخشاه وأنا لي ذنوب أخشى فما الذي يجعلك أحق مني في في الرجاء بمغفرة الله؟ وإن الذي أليم من من, أم من أمور الإصلاح أكثر مما تلي وهذا قطعنا هذا لأن أمير المؤمنين قادر على أن يصلح أكثر من أي واحد من رأيتهما ما طالت يده والذي أليه من إصلاح العام أكثر من مات لي وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات قال المسور فعرفت أنه قد خصمني خصمني يعني غلبني في الخصومة صفيح. حجني غلبا قال روي القصة فلم أسمع بعد ذلك المسور يذكر معاويه الا وصلى عليه صلى عليه يعني دعاه وكان المسور رضي الله عنه من العباد كان اذا غاب عن مكه فرجع اليها عد الايام التي غاب عنها ويطوف عن كل يوم غاب عنها اسبوعا ويصلي ركعتين كانه يقدر ان كل يوم يمر من عمره يجب عليه فيه ان يطوف لله فيه سبعا ويصلي ركعتين فاذا غاب سبع أيام عشر أيام عشرين يوم يأتي فيقضي ذلك الذي فاته من الطواف وما رضي الله عنه لما كان عبد الله بن الزبير محاصرا سنة أربعين وستين نعم أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها الليلة التي طعن فيها طعنه فيها عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة قد قال ابن سعد في الطبقات إن عمر رضي الله عنه كان يمنع السبي إذا احتلم أن يدخل المدينة السبي إذا احتلم لا يدخل المدينة هذا كان يعني حذر تجول عند عمر لا يدخل أحد من السبي إذا احتلم حتى بعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعث يخبره بأن عنده غلاما صنعا يحسن, يحسن صنائع كثيرة ينتفع بها الناس ويستأذن عمر في أن يبعثه إلى المدينة وقاله انه حداد نجار نقاش يعني ينتفع به المسلمون في المدينة فأذن له عمر فضرب عليه المغيرة مئة ديران في كل شهر هو الآن هذا غلام للمغيرة وأرسله ليعمل لنفسه وهو غلام ديالو ضرب عليه أنت تعمل لنفسه ونجر ونقشه وفعل ما تشاء لكن كل شهر أعطني مئة درهم فجاء هذا أبو لؤلؤه إلى عمر رضي الله عنه يشكو شدة الخراج فقاله عمر ما خراجك قال مئة درهم في الشهر فقال وماذا تحسن من الصناعة قال أحسن كذا وكذا وكذا فقال ما أرى هذا الذي عليك لا أراه كثيرا في جانب ما في جانب ما تفعل في جانب ما تحسن فانصرف أبو لؤلؤة متسخطا متذمرا مرت ليالي عمر رضي الله عنه في جماعة فلقيه أبو لؤلؤة فقال له عمر أنا أحدث أنك إن شئت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحن تطحن بالريح يعني تعطيك النساهي تعود المرتقة جسَطَ حَن، الرحى الريح يطحن. قال أنا أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحاً تطحن بالريح، فقال له فقال له أبو لؤلؤة، لا أصنع لك راحا يتحدث بها الناس. وانصرف فقال عمر رضي الله عنه لمن كان معه، لقد أوعدهني العبد أنفًا. فمرت ليلًا. فأخذ أبو لؤلؤة خنجرا ذا راسين وكامن في زاوية من زوالي المسجد في غلس السحر حتى إذا خرج عمر رضي الله عنه وكان من عادته أنه يخرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فلما خرج وثب عليه أبو لؤلؤة فضربه ثلاثه ضربات بخنجره إحداهن في السرة تحت السرة هي خرقت الصفاق وهي التي قتلته ثم فر ففي فراره ذاك ضرب أحد عشر رجلا ممن كان في المسجد فقتلهم جميعا ثم انتحر بخنجره فلما غلب عمر رضي الله عنه الدم قال مروا عبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس ثم غشي عليه قال ابن عباس فاحتملته مع بعض أصحابه حتى أدخلته بيته فما زال في غشيته تلك وأنا معه حتى أسر الصبح فلما فتح عينيه نظر الي وقال أصل الناس قلت نعم يا أمير المؤمنين قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قال انظر يا ابن عباس من قتلني قال فخرجت فقفت على الباب فقلت من طعن أمير المؤمنين فقالوا أبو لؤلؤه غلام المغيرة بن شعبه عدو الله فقال ابن عباس فرجعت فأخبرته فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل لقاتلي سجدة واحدة يحاجني بها عند الله ما كانت العرب لتقتلني ثم قال ادعوا لي طبيبا ينظر في جرحي فاتاه الطبيب فسقاه لبنا فخرج من جرحه فقال له يا أمير المؤمنين أحد فاكميت وكان ذلك سنه ثلاث وعشرين وقد رثاه الشماخ بضرار أبيت يقول فيها جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى أو يركب جناح عامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي إلى آخر ما قال نعم. فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دماء قال عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة الحظ النصيب أي لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة يعني أن الإنسان لا يعذر بتركه الصلاة لا في شدة ولا في فاقة ولا في ضيق ولا في شيء ما دام قادرا عاقلا وهذا الكلام من عمر رضي الله عنه يحتمل معنيين أنه لا حظ أن من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام أصلا أو لا حظ له كاملا في الإسلام و سنبسط المسألة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فصل الله وجرحه يثعب دما وجرحه يعني يسيل يتفجر بالدم وهذا فيه مسألة من الفقه الجرح إذا كان يسيل دما بحيث لا ينقطع ولا يرقى فالمصلي يصلي وإن لم ينقطع عنه الدم, الدم هذا الدم نجس وهذا الدم وإن لم ينقطع فإن, فإن ذلك لا يضره لأنه نجاسة لأنها نجاة لا يستطيع أن يكفها فيصلي على حاله ذاك وإن كان الدم يتقطع يخرج ويرقى ويخرج ويرقى وكان يستطيع أن يتحرز منه فإنه إذا سال عليه في صلاته أبطلها هذا الفرق بيننا قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ براسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك عن يحيى بن سعيد القاضي إمام المدينة من سنة, سنة نعم وقيل غير ذلك زيد. أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه سعيد المسيب يسأل أصحابه هذه كانت عادة عند العلماء أن يسألوا الطلبة لاستخراج ما عندهم من العلم والتحصيل وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال ابن عمر فأخذ الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخلة هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من جملة تلك المواضع أخرجه في كتاب العلم وترجم له بقوله باب, باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليمتحن ما عندهم من العلم وقلت لكم هذه يعني كانت عادة عند العلماء وصاحبكم قد حصل له بعد هذا من الطرائف التي أذكرها كنت ذهبت إلى الشيخ مصطفى النجار شفاه الله وعفاه هذا أحد فقهاء أحد الفقهاء الأدباء يعني أسأل الله أن يعجل بشفائه كنت ذهبت إليه وأنا أود أن أقرأ عليه معلقات وكان لا يعرفني وكنت لا أعرفه فذهبت إليه في ذلك الوقت كان رئيسا للمجلس العلمي بسلا مرأني قال ما أنت؟ قلت طالب قال طالب ماذا؟ قلت طالب علم فقال أو طالب مال؟ فقلت لا يصلح هذا إلا بذاك فقال لا يفسد, لا يفسد هذا إلا بذاك قال ما تريد قلت أريد أن أقرأ عليك المعلقات قالت بعني فأدخلني مكتبه وأخرج لي قصيدة من إنشائه هو وقال لي اليوم سيكون درسنا في هذه القصيدة أنا أذكر ترجمته لغارد يعني أذكر هذا لغارد لأن فقهاءنا وعلماءنا لا علم لكثير من الناس بهم والرجل إن لم يذكره بعض من عاشره أخذ عنه ضاع في من ضاع من علمائنا فأحب وأنا أكره أن يضيع ذكره فيقل أجره بذلك وأنا لا أحب ذلك فقال لي اليوم سيكون درسنا في هذه القصيدة وأعطاني قصيدة له وأمرني بقراءتها ثم بدأ يسأل ما معنى هذه الكلمة ما وزن هذه الكلمة هل تحفظ شيئا من الشعر فيه هذه الكلمة كذا إلى آخره اطوي عنكم بقية المجلس لكن القصيدة التي ذكر التي كانت من المجلس هي قصيدة جواب على قصيدة أخرى كان أنشأها الدكتور الأديب الطبيب المهدي بن عبود رحمة الله عليه هذا كان طبيبا ولكنه كان أديبا شاعرا من أسرة عريقة كان ألف أنشأ قصيدة ألفية قصيدة وكانت كانت, كانت كان لما طبعت في ذلك الوقت كانت سميت ملحامة العصر وكانت قصيدة يائيه من البحر الطويل فقصيدة الشيخ مصطفى حفظه الله وشفاه هذه كانت جوابا على تلك القصيدة ويقول في بعض أبياتها سلام اخي المهدي هذه قصيدة أتت وقوافيها فيها تحيي قوافي قوا قصيدة تحيي قوافية قصيدة فيقول فيها قصدا طلعها سلاما أخي المهدي قد جئت داعيا لك اليوم بالعمر المديد وراجيا بأن يكسو الرحمن جسمك صحة وترفل في ثوب السلامة ضافيا ويلبسك الوهاب حلة قوة يعود بها عهد الفتوة ضافيا ويمنحك التوفيق في كل خطة فتمضي كما قد كنت لله هاديا تنير السبيل السالكين إلى الهدى وترفع رأس العلم بالعلم عالية فما العيش إلا في ظلال معارف تزف إلى الإنسان وحيا سماويا وترشده المكرمات تكرما وتكسبه عزا من الذل واقيا وتحرصه من شر ادواء عصره فقد صارت الأدواء أسدا ضواريا متى أنشبت في الجسم جسم ابن آدم أظافرها أردته في الحين فانيه وما الموت إلا في رحاب جهالة بها يترد المرء حيران هاوية يروم العلا والعلم عنه بمعزل هذا بديع هذا الكلام يروم العلا والعلم عنه بمعزل وهل يعتلي من كان للعلم قاليا وكيف يرى نور الحقيقة جاهل وهل يرى ضوء الشمس ما كأ من كان غافيا إلى أن يقول في في الحكام التوجع والتفجع والتأسوف أخي ما لعن نهج الفضائل معشر وأمسوا جميعا يعبدون الاماني يوالون في دنيا الحياه خطاهم ويجرون خلف المال جريا معاديا فاكسبهم حب الدراهم ذله وانساهم حب الفلوس المعاليه فهل من علاج يا طبيب فهل من يا طبيب لدائهم وهل من دواء فهل من وهل من دواء يبرئ الداء شافيه أخي ما لصوت الدين أصبح خافتا وما لمجال الدين أصبح ذاويا وما لأيادي السوء تهدم صرحه وتجدث ما قد كان بالأمس بانيا يعز عليها أن ترى الدين آمرا ويحزنها أن تبصر الدين ناهيا وهل كان هذا الدين إلا هداية يذكر هذا الخلق ما كان ناسيا إلى آخر قصدته الجميلة العذبة أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء سعيد المسيب رحمه الله قال ما ترون في من غلبه الدم فلا يرقأه فلا ينقطع رعافه ماذا يصنع في الصلة ثم قال أرى أن يومئ إيماء يعني يشير إشارة فقط إلى الركوع والسجود إذا, رك إذا أشار إلى الرقوع وأشار إلى السجود إذا أومأ فقط وكان ذلك الإيماء لا يخرج معه دم كفاه الإيماء ولم يحتج لأنه إذا ركع أو سجد خرج الدم فنجس الموضع ونجس البدن وإذا أومأ لم يخرج شيء قال يكفيه الإيماء قال الإيماء مالك وذلك أحب ما سمعت إلي هذا مذهب المالكية أنه يومئ فقط إذا كان الإماء لا يخرج به الدم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى وفيه لغات يقال المذي ويقال المذي بتشديد ليها ويقال المذي, المذي بإهمالها والفعل منه يقال أمذا أمذا مضارعه يمذي وماذا مضارعه يمذي وماذا مضارعه يمذي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقتاد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دن من أهله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 سالم بن أبي أمية مولى, عبيد الله بن مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي أحد ثقات المدنيين ومتقنيهم وعلمائهم ومجتهديهم وكان يفد على عمر بن عبد العزيز وفد عليه مرة فقال عمر بن عبد العزيز سالم إني أخاف أن أكون قد هلكت قال له سالم هذا أبو النضر إن تكن تخاف فلا بأس يعني المصيبة هي ألا تخاف قال واحد آخر قال إني أخاف قال لست أخاف عليك ان تخاف إنما أخاف عليك الا تخاف وذلك قال له سالم إن تكن تخاف فلا بأس ولكن عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واباحه جنته اخرجه منها بمعصيه واحده وانا وانت نعصي الله في كل يوم ونتمنى على الله الجنه مات سالم هذا ابو الندر سنه 33 وثلاثين ومائه وقيل سنه تسعين وعشرين ومائه نعم عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها إمام المدينة في وقته قال الإمام مالك رحمه الله كان سليمان بن يسار إمام الناس بعد سعيد بن مسيب نعم عن المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود هو المقداد بن عابد هو المقداد بن عبد يغوث القضاعي الكندي له المقداد أسود الأسود ليس أبوه الأسود ليس أباه وإنما كان تبناه في الجاهلية فنسب إليه والمقداد هذا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان عفان ذكروا أنه كان جالس مرة في أصحابه فأتاه رجل فقال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا والله لو, رأيت لو رأينا ما رأيت فقال له المقداد ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه خيبك الله عنها تشيلين ماذا تتمنى؟ قال ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لو لا, يدري لو كان لو لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يتابعوه ولم يصدقوه ألا تحمدون ربكم؟ تعبدون رب لا, لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاءكم به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم لقد بعث الله نبيه يقول لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشد ما بعث عليه نبي قط لا يعرفون الا عباده الاوثان فيؤمن الرجل وقد فتح الله قلبه للايمان فيرى ولده او والده او اخاه كافرا ويعلم انه قد هلك من دخل النار فلا ترى فلا تقر عينه وهو يرى ان حميمه كافر نعم عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتو الحمد لله رب العالمين